طوبان امشاجنا بتليه فجعلناه سميعا بصيرا ان هديناه السبيل انما شاكرا وان ما كفرا إنا تدَن للِكافِرينَ ساسِلَ وَأَوَّ لَنُ وَسعير إِ الأبَارَ يَشبونَ مِ مِ كَكس كانَ مزاجها كافورا. عينا يشرَب بهَا عبَد الله يفَجبه تَرا يوفُونَ بِمِ نَذ وَي خفونَ يَوْم كان شَْجهُ مدَطير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 نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسورا وجزاهم بما صبعوا جنة وحريرا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 وانتي كانت قوارير قوارير من فضه قد قدرها تقدير ويسقون فيها ككسان كان مزاجها زنجبيل عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا أَمْ وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلو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 نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا اصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا